إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديه فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما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 كذيك قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعددنا للكافرين سعيرا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 سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مظالم لتأخذواها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل كلا لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَ مَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا